بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قنود وهم على ما يفعلون